حي الرجال العوالي حي الرجال البوالي يا هالو يا هناني فبين عدم شفت فرساني حي الرجال العوالي حي الرجال البوالي يا هالو يا هناني فبين عدم شفت فرساني شوف الرجال الشديده شوف الخصال الحميده حي جنودش عبيدة في مرب العزي أشجاني حي الرجال العوالي حي الرجال الغوالي يا هالو يا هالاني فبقين على شفت فرساني ومن مدية ثارت الفرسان ثارت على الكفر والطغيان فيها الولى والبرى برهان في مديا خيرت إخواني حي الرجال العوالي حي الرجال الغوالي يا هالو يا هلالي فبين علي شفت فرساني شوف الوضع شوف أرض القوز شوف المحفد أهل الفوز أهل الفزعة وقت العوز ما ما جنثرها ثاني حي الرجال العوالي حي الرجال الغوالي يا هلو يا هلالي فابين علي شفتي فرساني ارفع جبينك وشوف لو دار شوف الحروب شوف أهل الكر خلوا لجان الصليب تسعار فيها دردي شفركاني حي الرجال العوالي حي الرجال الغوالي يا هلو يا هلالي فبين عدن شفت فرساني وشوف الوفا البيضاء رغم الشدائد واللقوة فيها الرجال كل يوم تقوى فيها سيوف الحميقاني حي الرجال العوالي حي رجال الغوالي شفت فرساني حي الرجال العوالي حي الرجال البوالي يا هلا ويا هلا لي شفت وادخل شبو وكن واثق فيها رجال العوالي فيها الحارق والخارق والحارثي والذبيحالي حي الرجال العوالي حي الرجال البوالي يا هلا ويا هلا وفي ويلة طبطة من العيش فيها الرجال ذي توازي جيش فيها عبادة وآل الديش والتسحى من الأوطان حي الرجال العوالي حي الرجال البوالي يا هنو يا هنالي فبين علي شفت فرساني من حضر ثارة الأساد ثارات تنهاش في الأوغان ساحل وصحراء وأهل الواد يا حضر تحب شعياني حي الرجال العوالي حي الرجال الغوالي يا هنو يا هنالي فبين علي شفت وحط الجمان وحط الخوف لن تهرايح أرض الجف فيها الوفاء والكرم ما فادهم فرساني ميداني حي الرجال العوالي حي الرجال البوالي يا هلا ويا هلا فبين علي شفت فرساني وقال عينك في الأمصار تلقى وقهر خيرة فيها رجال كم من مغوار فيها شريعة ترعاني حي الرجال العوالي حي الرجال الغوالي يا هلو يا هلالي فبين على شفت فرساني وذي قيفة العز منصورة أنصار بالجود مذكورة والسيوف للحق مشهورة ثارت قريش تنصر العاني حي الرجال العوالي يا هلا ويا هلا لي فجانا شفت فرساني حي الرجال العوالي حي الرجال الغوالي يا هلا ويا هلا لي فجانا شفت فرساني وفي لحجي قامت اسوداد الدين أمجاد عادات من حطين جسر في الدين يا لحجي سوري على الجاني حي الرجال العوالي يا رجال البوالي يا هلا ويا هلا لي فمن عنده شفت فرساني وشوف المفخخ وشوف اهله تقله صنعات سبقله في الراس اللي لهم قبله يا ليتني كنت صنعاني يا ليتني كنت صنعاني حي الرجال البوالي حي الرجال يا هلا ويا لي فقل عدم شفت فرصادي حي الرجال